اي الله كله الملائات اللي في هذه الليله قول الله عز وجل ولو ترى إذ ظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا أيديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم عن آيات وكنتم عن آياته تستكبرون سبحان الله هذه لا في الحقيقة عجيبه يعني انا مش قادر اعديها سبحان الله عارف حضرتك التصوير اللي في الآية عجيب جدا الله عز وجل يعني يصف لنا حال الموت بصورة عجيبة يعني يقول لو ترى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني كأن الموت يأتي مثل غمرات الماء لا تغمر إنسان. يعني إنسان كذا في الماء يغمره أشبه بالغرق فهكذا الموت فتجد غمرة يذهب عقل للإنسان منها ويذهب ما يجده ويجد من شدة الألم فيذهب وتأتي غمرة ثانية وثالثه ورابعة سكرات للموت ومع تلك السكرات الميت يرى في تلك الحال، يعني كل من حوله، لكن يرى المهم ملائكة، كما يصفهم الله جل وعلا باصتو أيديهم ويقول لهؤلاء الظالمين على تلك الحال أخرج أنفسكم. أفريزوا أنفسكم حضرتك متخيل ومتخيل معايا إن الملائكة تقف تناديه وهو في تلك الحال وبعدين ذلك عايز بس حضرتك تتصور صورة الملائكة عشان تعرف عظم الآية يعني حديث في مسجد الإمام أحمد لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف ملك قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شخمة أذنه وعاتقه يقول تخفق الطير مسيرة سبعمائة عام يعني لما حضرتك تتخيل هذا المخلوق الضخم بهذه الصورة لما يخرج منه صوت كيف يكون صوته يعني انت حضرتك متخيل يعني مش بقى صوت مكبرت صوت مهما تتخيل أعلى أعلى أعلى بكثير فتخيل هذه الملائكة تناديهم على تلك الحال تقول أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم, أخرجوا أنفسكم بعد تقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق يا الله عجيب له بعد الله اللي بعدها الملك جل وعلا على يعق بتعقيب عجيب يقول ولقد تركتم ما خول ماكم وراء ظهوركم يعني تركت وراء ظهرك مالك وابنائك واصحابك واحبابك وكل شيء فتوافي الله جل وعلا في الاخره ليس معك من ذلك شيء يا الله عجيب جدا ان تعرف فعلا معنى قول الله جل وعلا وهو الله هو الغني ذو الرحمه ان غني عمنا فعلا فالانسان لما بيقف بين ايديه الله جل وعلا بيقف وحده فقير ذليل لا مال لا اصحاب لا ابناء لا احباب لا شيء الا هو وعمله الذي جمعه في دنياه تلك ايا كان العمل في بوابه بين ايديه الله جل وعلا الاشكاليه بقى ان ممكن يكون الظالم اللي الملائكه بتنادى عليه أنا وأنا وانت لو قلنا أن المراد في الآية مطلق الظلم ظلم المعاصي يعني فممكن يبقى يكون أنا أو انت أو ممكن يكون اللي في الآية رجل استكبر عن معرفة الحق جاء في مرة فرده أو رد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو آية من آيات القرآن فذا أخطر ما فيها فينادى بهذا النداء أصلي الله على أن ينجينا وده بيعرفنا أهمية الصدق لأن الذي ينجي الإنسان هي هذه اللحظة لحظة الصدق فهلموا أيها الأحبة لندخل إلى فرسان في ميدان الإيمان وندخل إلى ميداننا في هذه الليلة إلى ميدان الصدق وبعد أن عرفنا حقيقته تعالوا أيها الأحبة لنعيش مع مظاهره في هذه الليلة وكما قلت اللي ينجينا من شدة الايه التي سمعنا هي لحظة الصدق لأن تعرف الفرق بين الأمنية وبين العمل اللي ينجي هو, ده هو الصدق هو ده الفرق الحقيقي يعني ما فيش واحد ما نفسهش يدخل الجنة أي انسان حتى لو عاصي حتى ربما يعني لو بعيد عن البلد جل وعلا لا يعرف طريق لكن عنده نفس هو يدخل الجنة بس دي امنيه ليس فيها صدق انت يبقى فيها صدق لو حقق حقيقته بالشرطين اللي ذكرناهم في حقيقة الصدق بالأمس ان يحقق أول شيء ان يجتمع قلبه الشيء الثاني ان يكمله فيبأ إذاً ده معنى معنى الصدق في طلب الجنة وده أول مظهر معايا ابدا بي في هذه الليلة إن الإنسان محتاج أن يجمع عمله على العمل الذي يوصله إلى الجنة لان في إنسان أنا عايز أصل إلى الجنة وأعمل معاصي يبقى يبديه امنيه عايز يصل الجنة يبا إذا محتاج يعمل العمل الذي ينجيه بين يدي الله جل جلاله الذي يرضي الملك جل وعلا محتاج اللي هو يعمل الطاعات ويكمل ذلك بترك المعاصي ساعتها يبقى صادق فعلا في طلب الجنة فتفرق بين الصادق وبين الذي يتمنى على الله جل وعلا الأماني اللي عايش في بحر الأمان نفسه يدخل الجنة لكن بيسيء العمل وبيسيء الإحسام ولله ضر الحسن البصري أعمى يقول أحسن قال قوم نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسن الظن لأخسن العمل لو أحسن الظن لأخسن العمل فذا مهم جدا بين الصادق وبين الكاذب بين من يتمنى على الله جل وعلا الأمان وبين من يعيش بحقيقة الصدق إذا صادق في طلب الجنة معناها أنه جمع قلبه على فعل الطاعات. وعلى ترك ما يملكه من معاص وموبقات لأنه يريد النجاة والفوز بين يدي الله جل وعلا في الآخرة لا يريد شيئا سوى ذلك في حياته وهلمه إلى الميدان لنرى ما معنى فيه من فرسان وفارسنا الآن يحدثنا هو عن نفسه بلنظه فهو فارس عجيب وقع له موقف غريب مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو فارس البيان وفارس السنان فهو كعب بن مالك رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ميدان البيان وفارسه في ميدان السيف والسنان إلا أنه خانه أو خانته نفسه في يوم من الأيام فوقع فيما يغضب الرحمن جل في علاه وهلم ليحدثنا هو عن نفسه فيقول لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج إلى معه في غزوة تبوك تجمع الناس من كل جانب في غزوة العسره وكان في وقت شديد طابت فيه الثمار واشتدت فيه الحرب ومن خلفهم عدو عنيد شديد فتجمعوا جميعا ليدركوا أمرهم قال كعب فكنت في كل يوم أذهب إلى السوق لأجل أن أتجهز وأستعد لاذهب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فياتي الى إلى السوق يريد أن يشتري فرسا وسيفا ودرعا وعدة قتاله ليغزو مع رسول الله فما إن يدخل إلى السوق حتى يفاجأ بأن الدنيا تتلألى وما عينيه فيفاجأ بأنواع التجارات تعرض عليه فيظل يتاجر يبيع ويشتري يومه كله فيربح الكثير من الأموال لكنه في غرف فترة ربحي نسي أهم شيء أن يحصل جهازه الذي سيخرج به في الجهاد مع رسول الله فيقول مش مشكلة آتي غدا فأدرك جهازي وأخرج مع النبي فما زال به الشيطان وما زالت الأمان تسبح به يوما بعد يوم يوما بعد يوم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق في مسيره فقال غري نفسه أدركه في الطريق فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كل يوم يستعد للجهاز ولا يتمكن قال حتى جاءت اللحظة الحاسمة يقول فما استفقت إلا وقد أخبروني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رجع يا الله حضرتك متخيل يعني السكر التي كان فيها أو الغمر التي كان فيها كيف مناه الشيطان يعني ما بين مكة ما بين المدينة وما بين تبوك مسيرة شهر ذهابا وشهر عودة ولا ندرك كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من شهرين وهو يمني نفسه في كل يوم من أنه سيدرك رسول الله غدا صلى الله عليه وسلم لكن لم يدركه لأن الشيطان تمكن من نفسه وهذه مشكلة كبيرة جدا خطيرة كاعتراضة إني في كتير جدا جدا بيعمل الزنب ونفسه يدخل الجنة بس بيسوه بكرة بعده بكرة بعده إلى أن يفاجأ إن العمر مضى ووقف عند الموت ولا يجد شيء قال كعب فلما أخبروني أن النبي عاد انجلى عني ما كان ولم يكن يحز في نفسي إلا أني كلما نظرت حولي لم أجد إلا رجلا مغموصا في النفاق فقلت في نفسي حصل بي الامر ألا أكون إلا بين المنافقين هذا الذي كان يؤلمه قال فلما جاء رضي الله عنه فوقف بين يدي رسول الله سأله عن ذنبه الذي كان فقال والله يا رسول الله لو كنت بين يدي غيرك من أهل الدنيا لخرجت منه فلقد أتيت لسانا وجدلا وإني أخشى أن أقول قولا ترضى به عني اليوم فيسخطك الله جل وعلا عليه وإني إن أصدق اليوم فإني أرجو نجاتي أو أرجو أثر الصدق بين يدي الله جل في علا والله يا رسول الله ما لي من عذر؟ وما كان أقوى مني يومئذ وما ملكت راحلتين إلا يومئذ غير أنه غرر للشيطان قال أما هذا فقد صدق فقم حتى يحكم الرحمن فقام كعب رضي الله عنه بعد أن صدق مع ربه جل في علاه لم يبرر لنفسه زنبه ولم يبرر لنفسه تقصيره ولم يبرر لنفسه عسيانه لم يقل مثلي مثل الناس أصنع كما يصنعون ولم يقل أنا مع الغافلين في غفلتهم ذاهبون ولم يقل بما كان من طاعات أو ما تركت خلفها هنالك من ذلاه أو لم يتذكر جهاده في بدر في لحد أو غيرها وإنما علم أنه أذنب فصدق مع نفسه أولا وقام ليتحمل التبعات فلقيهم أصحاب لكن لم يكونوا أصحاب الخير الذين يؤانسون لكنهم أصحاب السوء عياذا بالله فقالوا ماذا قلت فأخبرهم قالوا أوجل منك تكذب نفسك بين الأنام هل لا رجعت؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعتذرت له بعذر كذا أو كذا وهب أنك أذنب ألم يكن يكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات جميلة مزينه مزخرفة ربما تخدع الكثير لكن القلب الذي يمتلئ بالإيمان ويخشى من عاقبة النيران ويتمنى الفوز بالجنان لا يمكن أن يخدع بتلك الكلمات وهنا يأتي تثبيت الرحمن لما في القلب من إيمان قال هل قال مثل مقالتي أحد قالوا مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية الواقفي قال فذكر لي رجلين صالحين قلت لي بهما اسوه فخرج وقد عزم فاشتد الأمر وأمر النبي صلى الله عليه الصحابة ألا لا يحدثوه لا يكلموه ليرى أظهر الصدق والإيمان ولك أن تتخيل رجل يسير في مجتمع لا يكلمه فيه أحد بل أحب الناس إليه يصعد إليه يوما أبو قتادة بن عمه فيناديه ويكلمه ويقول نشدك الله ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله فيسكت فلما كررها عليه قال الله أعلم فبلغ به الأمر مداه واعتزله وصاحباه كل منهم يبكي على ذنبه وينتظر يوما سيقف فيه بين يدي الله جل وعلا واشتد الأمر وبلغ مداه يوم أن جاءه رسول من ملك الروم يرسله لمن؟ يرسله إلى كعب بن مالك قال له بلغنا أن صاحبك قد قلاك يعني أبغضك وكرهك وما جعلك الله بدار هوان فالحق بنا نواسك من الذي يرسل له؟ ملك الروم يلحق به ليكون فيه من وزرائه أو يكون في إيوانه أو يكون من حشمه وخدامه فيطلب منه أن يلحق منه لكن قلب انتلأ بالإيمان أن له أن يتصور أن يعيش بعيدا عن جناب الرحمن فقام مباشرة إلى الكتاب قال فسجرته في التنور فأحرقته بالنيران وقلت وصل الأمر إلى أن يطمع فيه هذا الشيطان قال فحزت في نفسي هل جل بشده طمع فيه هذا الرجل فظن أنه سيترك دينه لانه يعاقب فتمضي ايامه بطيئه حتى بلغت من الايام خمسين فإذا بالصوت ياتيه بالبشرى أياك كعب ايا فقد تاب الله جل وعلا عليه قال فخررت لله جل وعلا ساجدا وهو يطوى وعفاضت عيناه وعبراته لأنه يعلم أن نجاته ستكون سببا في فوزه بين يدي الله فأقبل حتى أتى الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبشره قال وعلى السلاسة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجا من الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم حينها قال كعب فلله عز وجل علي الذي أنجاني بالصدق ألا أن أحدس إلا بالصدق أبتا لله ضرك أيا كعب لله ضرك كعب. يا إمام الصادقين لله ضرك أيا كعب يا إمام التائبين فالرجل الآن قلبه علق بالجنان فصدقه في طلبها لم يجعله يقيم على عصيان لا يمكن أبدا أن يكون في صادق في طلب الجنة وهو يقيم على ما يغضب الله ولا يمكن أن يكون صادق في خلفه من النار وهو يقيم على ما يغضب الله ولا يمكن أبدا أن يكون صادقا أنه يريد الفوز بين يدي الله وفي الخوف منه جل في علاه وهو قائم على ما يغضب ربه ومولاه كيف؟ لو صدق مع الله في طلب الجلة الجل لن يجتمع معصية في القلب مع الطاعة بل إن نار, بل إن نار الخوف من الله جل وعلا ستحرق كل أثر للمعصية من القلب فيرجع إلى الله في جل جلاله فهذا من أول مظاهر الايمان من مظاهر الصدق في طلب الجنه أن يجمع قلبه على طلبها من مظاهر الصدق أيضا ثانيه الصدق في طلب الحق او بعبارة ادق في طلب ما يصل به إلى الحق من القرآن من السنة من العلم أقول لك أيها الحبيب كثير جدا منا منا كان يتمنى أنه يحفظ القرآن يتمنى أنه يحفظ البخاري أو مسلم أو كثير من الأحاديث لكن لم يحفظ القرآن إلى الآن لماذا لم يحفظ السنة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أقول لك لأنه لم يكن صادق في ذلك وسامحني أنا لا أشكك في أحد بس خد بالك لان في كتير جدا فهم معنى الصدق خطأ فعلشان كده ما تحصلوش هو نفسه يحفظ القرآن صحيح آه بس ما بعملش معنى الصدق الصدق معناه ايه ان يجتمع القلب ويكمله فاذا يعني ما بعبره دق ياخذ بالاسباب يعني انا عايز احفظ القران طول ما انا بقول نفسي عايز اتمنى دي امنيه لكن انت يبقى صادق لما القلب يجتمع عليه يبقى بفرغ وقت للحفظ وبفرغ وقت للمراجعه وبذهب للشيخ الأحفظ واتعلم يبقى ساعتها جمعت الاسباب اه بيت صادق يبقى ساعتها يحفظ لكن مجرد يتمنى يحضر درس يومين وبعد كده يسيبه إذن مش يتمكن ولن يصل أبدا إلى ما يريده أو ما يتمناه كثير جدا جدا منا يريد الحق لكن ما بيحاولش يطلبه من أبوابه اه نفسه يعرف الحق يقول يا رب اهدنا إلى الحق لكن المشكلة ما بيصعاش ما بيغزلش إنه هو عايز يتعلم دين الله جل في علاه وتعالوا إلى الميدان لنرى فارسنا فيه الآن وفارسنا الآن لن آتيكم بذاك الفارس صاحب السن الكبير بل ساتيكم بفارس صغير بعد عصر الصحابة بأعوام متطاولة هشام بن عمار المصري رضي الله عنه ورحمه من أصحاب الإمام مالك المبرزين في زمانه أخرجه أبوه من مصر وأرسله إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ليسمع من الإمام مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتدري كم كان عمره عند هذا الحال؟ كان يقارب أحد عشر عاما كان يقارب عشر سنة تقريبا فأعطاه والده إثنى عشر ألف دينار قال اذهب ولا ترجع إلي إلا بإثنى عشر ألف حديث يعني كأنه يقول له أريد بكل دينار الحديث فانطلق الغلام حتى اتى مدينه النبي عليه الصلاه والسلام ولعلك تتعجب هذا العمر الصغير كيف يسافر وحدك كيف ينطلق تلك الهمم وهذا هو الصدق ووالله لولا ان الامور تلك متواتره لقلنا ضربا من خيال لكن كانوا صادقين في طلبهم للخير صادقين في طلبهم للحق والوقوف بين يدي الله فجاء الغلام وحتى دخل إلى مجلس الإمام ولك أن تتخيل الآن من جلساؤه الآن جلسائه أئمة كبار تجد في مجلس الإمام السفيانان ابن عيينة أو ابن ماء ابن عيينة أو السوري. تجد في مجلسه أمثال هؤلاء ومن في طبقتهم من الأئمة الكبار فلما جاء الغلام وطمع. قال يا إمام حدثني فنظر إليه مالك وقال حصلنا على الصبيان يعني قال لم يبق إلا الصبيان فنحدثهم قال قم يا غلام فلم يحدث في الإمام وانطلق حتى دخل إلى بيته كان يمكن أن يحز ذلك في نفسه وأن يصاب بياسه لكن ما في القلب من صدق أعلى من ذلك بكثير فانطلق حتى أتى بيت الإمام وجعل يتحيل حتى قفز من فوق السور ودخل إليه ودخل إلى الإمام في خلواته قال يا إمام حدثني فقال اذهب اذهب أيها الصبي قال لا أذهب حتى تحدثني فنادى بعض غلمانه وامرهم أن يضربوه فضربوه فخرج الإمام في صلاة الفجر ففوجئ بمن يجلس على بابه فنظر إليه فوجد الغلام الصغير يبكي قال أوجهتك يا هشام قال والله لقد حملني أبي بالأموال وقال اذهب إليه حتى تتشرف بسماع حديث النبي منه وتحصله فلما جئت ووقفت على الباب قال ظلمتني وضربتني وفعلت كذا والله لا أسامحك أبدا وسأسألك عن ذلك بين يدي الله ولك أن تتخيل أن تلك الكلمات تخرج من صاحب العام الأحد عشر ربيعا أو عاما تخرج منه تلك الكلمات هزت قلب الإمام وكيف لا يهتز وهو يخاف من يوم سيقف فيه بين يدي الله جل في علاه وسيساله عن هذا الغلام فقال ما يرضيك الآن قال والله لا يرضيني إلا أن تحدثني بكل صوت ضربه لي غلامك حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يحدثه فحدثه خمسة عشر حديثا كان قد ضربه مثلها غلامه خمسة عشر صوتا فبعد أن انتهى من التحديث قال له ما رأيك يا إمام أن تزيد في الضرب وتزيد في الحديث هل ما رأيك سبحان الله هذا هو صدق اذا صادق لماذا كثير مننا لا يتمكن من حرز القرآن هذا الصدق فيها بس مع الله صدق لمعنى ايه ان يبذل اسبابه يجمع لماذا كثير مننا لم ينال العلم هذا الصدق حتى يتمكن من جمعك وهكذا في كل مسألة حقيقة الصدق بالجملة أيها الحبيب لأن مظاهر كثيرة جدا لا استطيع أن أستوعبها وبالمثال يتبين المقال انك محتاج تأخذ الأسباب تستعين, تستعين بالله جل وعلا أما مجرد كلام من غير عمل هذا ليس بصدق فدي مسألة مهمة جدا فالعاصل يتمنى التوبة لازم يترك الزن ويجمع أسباب التوبة ليرجع إلى الله ويكملها بفعل الطاعات ساعتها يبقى صادق في التوبة فيعطى ما أراد الذي يريد أن يكون في الجلاة يحتاج أن يكون صادق في طلبه لفعل الطاعات وبطرق المعاصي والزلات الذي يكون صادق في طلبه أو في خوفه من الله وفي إيمانه يحتاج أن يجمع مقامات الإيمان ويكملها بدفع كل ما يغضب الرحمن الصدق في التوحيد معناه أن يجتمع قلبه على طاعة العزيز الحميد جل في علاه وعلى خوفه ورجائه واعتماد القلب عليه بالجملة حقيقة الصدق أن يجمع القلب على كل ما يرضي الله وأن يكمله بدفع كل ما يغضب ربه ومولاه وبهذا الميزان تستطيع أن تقيس حالي وحالك وحينها سيتبين لك كثيرا من العرار في أولا وربما في أي واحد من بين الجالسين بين أيدينا فكم تمنينا الأمان ولم نحصلها لأننا لم نكن صادقين فأيها الأحبة هل هذا هو الميدان فالصدق الصدقة هلموا أيها الفرسان لنعتلي ظهور أهرى الجواد ولنحلق ونضرب في ميد والميدان الصدق بجران حتى نصل إلى جنة الرحمن ونسعد بالفوز بين يدي الله جل وعلا في الآخرة فالصدق الصدق, الصدق الصدق سبب النجاة أيها الأحبة في الآخرة ومضى الوقت سريعا مع هذا الميدان ولنا في لقاء قادم ميدان جديد مع, مع فلسان في ميادين الإيمان وأقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل ولكم وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين